الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد فاحمد الله جل في علاه الذي وفقني وأكرمني باللقاء بإخواني الأفاضل وزملائي الأكارم وهذه أعتبرها من أعظم نعم الله جل وعلا علي أن أرى إخواني وأحبابي ومن جلست معهم في حلقة واحدة نستقي من منبع واحد صافي والله جل وعلا يبين أن من كان هذا حاله مع أخيه يجتمع على طاعة الله وعلى عبادة الله يبين أن هذا العمل سبب للمحبة والمودة والمآخاة بينهم قال سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن موده والله اني واننا لا نشعر بهذه الموده والمحبه والمؤاخاه لو ان قلبي يظهر امامكم الان ستجدون مقدار السعاده والانشراح الذي أشعره وأنا بين يدي إخواني ومشايخي حفظهم الله إخواني في الله لقد سمعنا كلاما جميلا ماتعا من مشايخنا الشيخ الفاضل أبي بلال نصح وتوجيه وكلام جميل لا نشبع منه ثم سمعنا كلاما طيبا مباركا فيه النصح والتذكير والتوجيه والتحذير بحرقة وبرحمة وخوف على إخوانه من أخينا الشيخ الفاضل أبي الزيد معافى المغلافي وفقه الله وحفظه فشكر الله لهم جميعا شكر الله لكم حسن استماعكم وانصاتكم لقد كان حديثهم يدور حول الامور التي يحافظ طالب العلم بها على نفسه وعلى دعوته وعلى طلبه للعلم ومن اهمها التركيز على طلب العلم والمحافظه على العلم النافع وعلى فالجثي والجلوس بين يدي أهل العلم واستغلالهم استغلال الفرص في طلب العلم الا واني أنصح إخواني حفظهم الله بل أنصح نفسي أولا وإخواني حفظهم الله بأمر يعلمه الكثير والكثير منكم وقد حصلت فيهم مذاكرة كثيرة ولكن لا يزال أهل العلم وأهل الحديث يتذاكرنا العلم فهي سنة سائدة إلى يومنا هذا وقد قال قائلهم وحياة العلم مذاكرته أخي الحبيب أتذاكر وإياك أسباب تعين طالب العلم على طلب العلم وما أحوجنا إلى الأسباب المعينة على طلب العلم فغاية همنا أن نستفيد من العلم الشرعي فينفعنا في الدنيا والآخرة فإذا كان هذا همنا فإليك أخي الحبيب بعضا من الأمور المعينة على طلب العلم جمعها بعضهم ونسبت إلى الشافعي في بيتين قائلا أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان فكما أنكم سمعتم التحذير من أسباب التي تصرف الإنسان على طلب العلم كذلك هذه أسباب تعين الإنسان على طلب العلم فأولها حفظك الله الذكاء أنت بحاجة إلى ذكاء يعينك على طلب العلم لكن الشرط لهذا الذكاء أن يكون متوجاً وملبوساً ومزيناً بتقوى الله جل وعلا والخوف من الله سبحانه وتعالى وإلا كان السبب في زيغ الفلاسفة والمبتدعة وأهل الأهواء انهم اعتمدوا على ذكائهم وظنوا ان بذكائهم سيزينون الامور وسي على الراجح في المسائل وفي الاحكام الشرعيه ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفسالف في الفلاسفه كما في رسالته القيمه المباركه التي لا يزال اهل العلم يدرسونها ويستفيدون منها وين من علمها في تلك الرسالة الماتعة رسالة العقيدة الحموية قال في الفلاسفة كما تقدم أوتوا ذكاءا وما أوتوا ذكاءا وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا, أفئدت ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية ألا وإن صور الزيغ في أهل الضلال كثيرة في كتب السير والتواريخ مما سطره أهل العلم من ذلك صور ذلك الخبيث ابن الراوندي واسمه أحمد ابن الحسين أحمد بن علي أبو الحسين الراوندي هذا الرجل كان من كبار المعتزلة لكن أعطاه الله لكن لما أعطاه الله ذكاء حرم نفسه الزكاء والإيمان وتقوى الله جل وعلا فلم ينفعه ذكاؤه وقد كان من المناظرين في المعتزلة وممن يتكأ عليه في كلامه بين المعتزلة وكان ممن أنكر القدر وكان من زيغه أن أنكر القدر ومن ذلك ما قاله كم عالم عالم أعيت مذاهبه وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا أتدري ما سبب هذه الأبيات؟ ذكر بعضهم أن ابن الراوندي هذا الرجل الخبيث كان فقيرا يعاني من الفقر وكان يوما من الأيام جالسا وإذا بخادم عرف أنه عبد من العبيد وخادم من الخدام إذا به يقدم وخلفه الخدم والحشم عبد وخادم خلفه الخدم والحشم ويظهر عليه الترف والمال فتعجب ابن الروماندي كيف فقير أنا وأنا عالم وأنا لست خادما ولا عبدا وما عندي مال وهذا العبد عنده مال وهكذا حصل نفس الشيء في امرأة جارية كانت أمه من الإماء وأصبحت ذا خدم وحشم فلما رآها ورآ ذاك قال كم عالم عالم أعيت مذاهبه وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحير زنديقا هذا الرجل ذكر الزركلي في كتابه الاعلام جلد الأول صفحة سبعة وستين بعد المئتين ذكر عنه كلاما قال طلبه السلطان ففر ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي انظر انظر البدعة إلى أن تسوق العب إلى أن تسوق الشخص إلى الزندقة وإلى الركون إلى الظلمة إلى يهودي لجأ إلى يهودي ما لجأ إلى مسلم فلجأ إلى ابن لاوي اليهودي وطلب منه تأليف كتاب ضد القرآن من اليهود فاشترط عليهم أن يأخذ مال فوافقوا على هذا الشرط فألف كتابا مدة مكثه عند ابن لاوي أسماه وأرقمه بالدامغ للقرآن لا رحمه الله الدامغ للقران أعوذ بالله يكفي في الكفر والزندقة هذا العنوان لهذا الكتاب فلما تاخروا بالمال عليه هدد بإخراج كتاب ينقض هذا الكتاب وانظروا ماذا قال الذهبي فيه قال الذهبي في السير قال كم من ذكي لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلاده مع التقوى كلمة عظيمة لا تزال في ألس اهل العلم والمحدثين والدعاه الى الله الى يومنا هذا لعن الله الذكاء بغير ايمان ورضي الله عن البلاهه مع التقوى وقال ابن حجر في في لسان الميزان في اخر ترجمته انما ذكرته لللعنه انتقل الى لعنه الله والمطلوب من الذكاء لطالب العلم الذكاء الذي يعينه على طلب العلم ولا يشترط أن يكون ذكاءه خارقا بل الذكاء الذي يفهم به العلم ويتحصل ذلك عن طريق المجاهدة والدعاء يدعو الله عز وجل أن يفهمه العلم ففهمناها سليمان ادعو الله أن يفهمك العلم ويعينك وجاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبلنا وإن الله لمع المحسنين لنهدينهم اللام واقع في جواب القسم وتقدير الكلام والله لنهدينهم إذن هناك وعد أكيد لمن جاهد نفسه أن يهديه الله عز وجل إلى العلم النافع وقد قسم ابن القيم رحمه الله أصناف الناس إلى صنفين بالنسبة للعلم الشرعي، صنف عنده القدرة على الحفظ، لكن ليست عنده القدرة والملك على استنباط المسائل والأحكام واستخراج الفوائد من بحور الأدلة. وذكر من أمثال هؤلاء القسم الأول الذين اهتموا بالحفظ وعندهم حفظ وعناية بالحديث. ابي حاتم وابي زرعه وامثالهم وذكر من القسم الثاني الذين عندهم حفظ وفهم واستنباط وفقه ودرايه بالادله ذكر من هؤلاء الشافعي والامام احمد والبخاري وغيرهم وغيرهم من اهل العلم وهذا الاستنباط او هذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم في كتابه الوابل الصيب إنما هي مستخرجة من حديث أبي مسعود الأشعري من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين الحديث المعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب ارضا فكان منها طائفة قبيلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وكان منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاءا فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعهما بعث الله به ومثل من لم يرفع بذلك راسا الحديث الشاهد أن القسم الأول مثله النبي عليه الصلاة والسلام بالأرض التي تقبل الماء فتخرج الكلاء والعشب الكثير يحفظون ويستنبطون العلوم ويفهمون المسائل ويستخرجون الأحكام من الآيات والأحاديث القسم الثاني مثله النبي عليه الصلاة والسلام بالأجادب الأماكن التي تحفظ الماء للناس فيسقون الناس من ذلك الماء ويشربون وينتفعون وهكذا انتفع أهل العلم إلى يومنا هذا بحفظ الحفاظ فدونوا لنا الأحاديث ونفع الله بهم أما القسم الثالث فأسأل الله أن لا يجعلني ولا يجعلك منهم هذا ما يتعلق بمسألة الذكاء تقل بكم حفظكم الله إلى مسألة المسألة الثانية التي التي بها يعان طالب العلم في طلبه للعلم ألا وهي البلغة نعم ألا وهي الحرص ذكاء وحرص الحرص فإذا لم يكن معك حرص يا طالب العلم على طلب العلم ستضيع أوقاتك وسيفنى عمرك وأنت لا تزال ذاك الرجل الذي خرجت من العلم كما دخلت فيه بواب الإمام البخاري بابا أرقمه أو سماه فقال باب الحرص على أخذ الحديث وذكر بإسناده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي قال فيه أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد علمت أن لا يسأل يسألني أحد أول منك لما علمت من حرصك على العلم لما علمت من حرصك على العلم انظر الآن أبو هريرة انظر الآن إلى ابي هريرة كيف سيتحصل على علم وذلك بسبب حرصه سأل وتعلم وبحث عن العلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه الأمر الثالث الذي يعينك على طلب العلم الاجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد الاجتهاد بدون اجتهاد ليت شعري كيف ستحصل على العلم النافع وانت جالس ونوم وأكل وضحك وكلام وما في أي اجتهاد كيف ستحصل على العلم يا اخي اجتهد واصبر فانك بغير الصبر لن تبلغ, تبلغ العلا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين واستدل بقول الله جل وعلا وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فاصبر اخي وفقك الله اصبر لله وارهق نفسك واتعب نفسك في سبيل أخذ العلم فإنك ستجد ثماره اليوم أو غد أو يوم القيامة بل ثمار العلم في الدنيا والآخرة بفضل الله جل وعلا الأمر الرابع البلغة ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة والمقصود بالبلغة المال الذي يعينك على طلب العلم فإن تيسر لك مال فذلك سبب معين على طلب العلم تشتري به الكتب تسافر وترحل إلى أهل العلم كذلك أيضا تشتري القلم والدفتر وتنفق على نفسك وعلى أولادك وإلى غير ذلك فإن تيسر الحمد لله وإلا فإن طلب العلم من أعظم أسباب الرزق الأمر الرابع صحبة الأستاذ ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ صحبة الأستاذ أخي في الله يفيدك أربع فوائد فركز عليها حفظك الله الفائدة الأولى أن تسلم بإذن الله جل وعلا من الضلال لأن أخذك للعلم من غير الأستاذ من غير التتلمذ سبب للزيغ والضلال فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه الأمر أو الفائدة الثانية أنك تتحصل على الفائدة وعلى المسألة الصحيحة باختصار شديد لكن إذا أخذت العلم من الكتب ترهق نفسك ولا تجد الفائدة ولا الخلاصه في المسألة إن وجدتها إلا بعد إرهاق شديد جدا لكن إذا كان لك شيخ تتحصل على الفائدة باختصار شديد الأمر أو الفائدة الثالثة أنك توفق للصواب في أغلب المسائل الشرعية فقد تتمذت على شيخك وأخذت العلم على شيخك واستفدت منه فكان حكمك على المسائل اغلبها حكم, حكم صائب بخلاف الذين يحكمون من بنيات الكتب ومن افكارهم عقولهم الفائده الرابعه انك باخذك للعلم عن الشيخ أسندت علمك أسندت علمك والإسناد مهم جدا في أخذ العلم فإن الأستاذ أو المعلم إذا قيل أنه أخذ علمه على فلان من الناس ممن هو موثوق وثق الناس بعلمه ووثقه ايضا بعلمه ولهذا قال ابن مبارك كما في مقدمة صحيح مسلم وهو أثر صحيح قال ابن المبارك الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اخذ العلم على الأستاذ مهم جدا لكن الأهم منه من هو الأستاذ ومن هو الشيخ الذي تأخذ العلم عنه هذه نقطة أهم من الأولى يشترط لك يا طالب العلم أن تتحرى من تأخذ العلم عنه وعلى يديه فلا بد أن يكون الشيخ أميناً في نفسه أميناً في معتقده أميناً فيما يقول خالياً من الشرك خالياً من البدع والضلالات والانحرافات والمعاصي والذنوب وكل ذلك بقدر ما يجاهد نفسه وبقدر تقواه لله وبقدر ما يستطيع. لكن لا عذر لك يا طالب العلم أن تأخذ العلم على مبتدع أو على مشرك لا يجوز ذلك فأخذك للعلم على أهل البدع فيه آفات الآفة الأولى أنه لا يجوز أن أخذك للعلم عنهم لا يجوز كما نص على ذلك الذهبي في كتابه الموقظة وهكذا الحافظ بن حجر في كتابه النزهة وهكذا الخطيب البغدادي وقد ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله رحمة واسعة أن أخذ العلم عن أهل البدع فيه خطران الخطر الأول اغترار هذا المبتدع بنفسه وببدعته فيغتر ويعتقد أنه على خير وعلى حق وأن بدعته سنة وليست ببدعة الخطر الثاني اغترار الناس به فالناس يغترون إذا حضرت أنت خاصه من عرفت بالسنة وثق الناس بك يغتر الناس بهذا المبتدع فيقولون هو على حق لأن فلان حضر له الآفة الثانية ان اهل البدع ما فيهم عالم فاخذك عن اهل البدع اخذ عن غير العلماء اذ لو كان المبتدع عالما موفقا لما ابتدع وقع في هذه البدعه الثالثة الثالثه ان الاخذ على على المبتدعه اخذ عن الكذابين فالاصل في المبتدعه و اهل التحزب الكذب وقد قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كلاما نبع عن خبره عميقه في اهل البدع والتحزب والضلالات قال أركان اركان الحزبيه ثلاثه الكذب والتلبيس والخداع منها الكذب اخي الحبيب ما علامه طالب العلم وأنا أقول بين أيديكم أخي الحبيب لأني والله أحبكم في الله يا طلبة العلم لكن إذا كنت بين غثاء الناس فأقول أيها الناس وهذه السنة يا أيها الناس إخواني في الله ما علامة أهل البدع كيف تعرف أن هذا مبتدع وتأمن على نفسك فتطلب العلم عنده قال أبو حاتم رحمه الله تعالى من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر فإذا رأيت أحدا من الناس يقع في أهل السنة الأثبات من عرفوا بالعقيدة الصحيحة وبالسلفية وبالمنهج الصحيح الصافي النقي وعرفوا بالعلم النافع وتعليم المسلمين وعرفهم القاس والداني بذلك ووثق فيهم الناس وإذا بك تسمع هذا الرجل يقع فيه ويتكلم فيه بغير حق فعلم أنه مبتدع العلامة الثانية أن يكون فيه ولاء وبراء ضيق بمعنى يوالي ويعادي على فكر معين أو من أجل شخص معين فلا يصنع ذلك إلا اهل البدع وهناك معنى آخر التخلي عن الولاء والبراء الشرعي السني إلى الولاء والبراء البدعي هذه هي علامة أهل البدع هذا ما يتعلق بالاستاذ صحبة استاذ وطول الزمان طول الزمان هو آخر ما ذكر في هذه أو في هذين البيتين طول الزمان مهم جدا لك يا طالب العلم فلا تفكر يوم من الأيام أن طلب العلم له فترة محدودة فلسنا نسير على أنظمة المدارس والجامعات لا نحن نسير على نظام رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى نظام الصحابة وأهل العلم وأهل الحديث نطلب العلم كما قال احمد من المهدي إلى اللحد وكما سأله سائل فقاله إلى متى طلب العلم فقال من المحبرة إلى المقبرة ولا تستعجل لا تقول أنا لسنتين سنتين أو ثلاث أو اربع أو خمس أو عشر وما استفدت إلى الآن لا تستعجل وفقك الله قال ابن شهاب بن الزهري رحمه الله والمعروف بمحمد بن مسلم الزهري من الائمه الأعلام قال من رام العلم جملة حرمه جملة وإنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي وكم كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله كثيرا ما يردد هذا البيت المبارك ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق وقد قال الشاعر اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما العلم السيل اجتماع النقط سيل عرم رم جارف تكون من نقط ونطف وقطر من السماء فاليوم علم تأخذه ولو استفدت في اليوم فائدة ولو حفظت حديثا في اليوم ولو حفظت آية في اليوم غدا تجتمع معها آية أو حديث وبكرة وبعده كذا وبعده, وبعده, وبعده كذا وما تدري الا وعندك علم كثير وخير كبير لاحظنا بعض من شغلوا بالبيع والشراء وبالعمل في دماج صحيح مستفاد الكثير لكن فوجينا ببعضهم يقوم يتكلم واذا به من من الدعاه الموفقين يتكلم بكلام وبعلم و يسرد الآيات والأحاديث هذا الشغال والمشغول في طلب العلم كان في دماغ بسبب مكوثه وجلوسه واستمراره ومجالسة الأهل العلم يتأثر ويستفيد ختاما أختم بهذه الفائدة التي من أجلها ذكرنا هذه الأسباب المعينة على طلب العلم فإنك إذا وفرت على نفسك الأسباب وعملت بها في الأخير تريد النتيجة والنتيجة هي الفائدة من طلب العلم فما العلامة أو ما هي العلامات التي من خلالها تعلم أنك ماذا استفدت من العلم وأن العلم أثر فيك وأنه يرجى لك النفع في الدنيا والآخرة بهذا العلم الذي تعلمته ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الذي تعلمونه كتاب ضخم ضخم في معناه صغير في مبناه ذكر علامات الاستفاده من طلب العلم اولها العمل بالعلم فلا ينفع ان تتعلم بدون ان تعمل وقد كان يقول وقد كان الامام احمد يقول العالم عندنا من عمل بعلمه ولو حفظ مئات الآلاف من الأحاديث فالعالم من عمل بالعلم والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فذكر هذا الوصف للعلماء ولم يذكره لغيرهم فالذي يخشى الله هو العالم الإمام أحمد رحمه الله كان لا يحفظ حديثا حتى يعمل به وذكر عنه أنه لما وصل إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارين قال ذهبت أحتجم وأعطيت الحجام دينارين وما بحاجة للإحتجام ما بحاجة للإحتجام لا إله إلا الله كانوا حريصين على العمل بالعلم وذلك بسبب تقواهم لله وخشيتهم لله جل وعلا العلامة الثانية التي يعرف بها طالب العلم يعرف طالب العلم أنه بها أنه استفاد من العلم كراهية المدح والثناء إذا استفاد علما تجده يكره المدح والثناء إذا أثنى عليه الناس ومدحوه ورفعوه مرتاح لذلك لأن الرجل عنده إخلاص وما طلب العلم لا لينفع نفسه في الدنيا والآخرة لله جل وعلا فيكره المدح والثناء ونحن إذا طلبنا العلم من أجل المدح والثناء سنهلك وسنضيع وسنذوب ولن ننتفع بل سيكون العلم وبال علينا في الدنيا والآخرة أول من سعى عليهم الناء يوم القيامة ثلاثة منهم العالم أو القارئ باللفظين جاء باللفظين العلامة الثالثة أنه كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا وخضوعا لاخوانه وللمسلمين كالشجره كلما ازداد الثمره كلما اناخت باغصانها للاكلين وللاخذين ومن علامه الانتفاع بالعلم حسن الظن بالناس وإساءة الظن بالنفس فيكون حسن الظن بإخوانه ودائما يتهم نفسه مع أنه حريص على الخير حريص على العمل الصالح لكن لا يدفع علمه أن يسيء الظن بالآخرين يقول هم وهم وهم ويتكلم على الناس ومن علامة الانتفاع بالعلم كراهية حب الظهور والشهرة فلا نطلب العلم من أجل الظهور والشهرة ومن أجل يعرفنا الناس أعوذ بالله وكم كان الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة ذلك العلم العلامة الذي لم يلد هذا العصر مثله رحمه الله تعالى في علم الحديث يقول ويكثر من هذا القول حب الظهور يقسم الظهور يقسم الظهور ويقول سفيان الثوري قبل ذلك عندما خرج يوم من الأيام فنظر إلى طلبته وإذا بهم آلاف بل عشرات الآلاف جمع غفير جدا نظر إليهم فقال أخشى أن يكون أن يكون الله أراد بهؤلاء سوءا إذا احتاجوا إلى مثلي هذا الكلام من سفيان الثوري أتدري من سفيان الثوري؟ سفيان الثوري من إذا اختلف مع شعبة أمير المؤمنين في الحديث إذا اختلف مع شعبة قدم قول سفيان على قول شعبة يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام هذه بعض النصائح والتوجيهات التي أسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإخواني بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه وأسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا شيخ المبارك أبا بلال على جهوده المباركة الطيبة النافعة التي أوتيت ثمارها ونفع الله بها في دماج لا أقول في الحامي والله في دماج وما من طالب علم إلا يعرف له الفضل في أخذ هذا العلم العظيم الطيب علم النحو وفي الحامي يعني عرف بالخير واشتهر بين أهل السنة بالخير فنفع الله به وأصبح مركزه قبلة يقصده طلبة العلم من كل مكان فينتفع منه طلبة العلم وينهالون من علمه العلم العلم المبارك اسال الله ان يجزيه خير الجزاء وان يبارك فيه وفي اهله وماله واوقاته ويجزيكم يا طلبه العلم ويا دو ويا, دو ويا اخواني الدعاه خير الجزاء على ما تقدمونه من جهود مباركه لنفع الدعوه ولتعليم اخوانكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين